إن هذه السورة سورة الناس ذكر الله عز وجل في مجملها وجوب الاستعاذة به سبحانه من شر شياطين الإنس والجن الذين يغون للناس في الليل وفي النهار ونبدأ السورة المباركة بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الله أمر بالاستعاذة قبل التلاوة فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال جمهور العلماء الاستعاذة تكون قبل القراءة وحكم الاستعاذة مستحب وليس بواجب بسم الله الرحمن الرحيم وهذه أصح ما قيل فيها أنها آية من كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة نزلت قبل كل سورة في القرآن عدى سورة براءة أي التوبة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس إنه أمر وهي سورة قبل أن نبدأ تفسيرها ينبغي أن نذكر فضلها لأن الذي ينهج نهج التفسير عليه أولا أن ينظر في سبب النزول لأن القرآن إما أن يكون ابتدائي أو سببي يعني أن نزوله إما أن يكون ابتدائي لا سبب له أو أن يكون لنزول القرآن سبب جاء في فضل هذه السورة ما رواه الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى هذه الايات الم ترى هذه الايات نزلت هذه الليله لم يرى مثلهن لم يرى مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس الذي نزل عليه القرآن يقول انه لم ينزل مثل هذه الآيات قط لا عليه قبل ذلك ولا على بقيه الانبياء والمرسلين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس صورٌ قصيرة يقرأها الإنسان وعقله غائب عن معناها وعن دروسها وعبرها افتتحها الله تعالى بهذا الأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الناس إن جميع القرآن أمر صلى الله عليه وسلم أن يقوله وأن يبلغه للناس وللعالمين لكنك إذا وجدت في القرآن هذا الفعل فعل الأمر قل فاعلم أن بعد هذا الفعل زيادة عناية فكل القرآن مأمور صلى الله عليه وسلم أن يقوله لكن إذا وجدت قل في القرآن فأعلم أن ما بعدها ينبغي أن تنصت إليه وأنها وصية غالية وكل القرآن وصايا غالية لكن كما قلت إنما يأتي بعد قل فهو أهم وقد خاب وخسر الذي افترى على الله كذبا وقال احذفوا قل من القرآن فإنه فإنه قد بلغنا والعياذ بالله قل, أعو... أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم والأمر له ولأمته من بعده لأنه هو الامام وما وجه إلى الامام في الأصل فإنهم وجه إلى المأمومين وهذه السورة بالمناسبه. وهذه السورة سورة مدنية نزلت بالمدينة النبوية وليكن في علمكم أن القرآن المدني والمكي العبرة فيه إلى الزمان لا إلى المكان فما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة وما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل بالمدينة وعليه فيكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أي في أحواز مكة هي آية مكية أم مدنية؟ هي آية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة فسورة الناس سورة مدنية قيل نزلت بمكة وقيل نزلت بالمدينة لكنها مدنية مدنية باعتبار, ماذا؟ باعتبار الزمان أي نزلت بعد الهجرة افتتحها الله تعالى بهذا الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الناس أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الناس والاستعاذة هي اللجوء والاستجارة والاعتصام بالله سبحانه جل شأنه قل أعوذ أي قل أستجير وقل أعتصم وقل ألجأ إلى الله عز وجل قل أعوذ برب الناس فالاستعاذة تكون في دفع المرهوب الاستعاذة تكون في دفع المرهوب الغير المرغوب واللوذ تكون في جلب المرغوب ولذا قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره قل أعوذ برب الناس فهو جل وعلا رب الناس ولا رب للناس سواه جل شأنه تقدست أسماؤه فهو تبارك وتعالى رب الناس جميعا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم بل وأديانهم الله رب الناس كلهم قل أعوذ برب الناس لا رب لهم سواه وكذب وافترى كذبا من ادعى أنه رب في هذه الدنيا كالذي قال بلسان الحال والمقال أنا ربكم الأعلى فأهلكه الله عز وجل كقول فرعون أنا ربكم الأعلى فماذا فعل الله به بطش الله عز وجل به وجعله عبرة للمعتبرين وإننا نعيش عصرا ينادي فيه الكثير من الناس بلسان الحال وربما بلسان المقال أنهم أرباب للناس يريدون أن يقودوا الناس بالعصى فجعلوا أنفسهم أربابا للناس يتصرفون فيهم كما شاءوا فيأمرون بما شاءوا وينهون عما لا يريدون وليسوا بأرباب فإن رب الناس هو الله جل شأنه لا رب لهم سواه قل أعوذوا برب الناس إذن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله عز وجل لا تجوز إلا بالله الواحد القهار إياك أيها الموحد أن تستعيذ بالنبي أو أن تستعيذ بالولي أو أن تستعيذ بالملك أو أن تستعيذ بالجني فإن الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك أكبر وذنب لا يغفر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين من أنصار كم نسمع عن كثير من الناس يستعيذون بغير الله سبحانه يستعيذون بالشياطين ويستعيذون بالحروز ويستعيذون بالسحرة ويستعيذون بالجن وهؤلاء قد أشركوا بالله تعالى ولذا ذكر الله سبحانه رجالا كانوا يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أي يستجيرون بهم ويعتصمون بهم ويلجأون إليهم في دفع مرهوبهم في دفع ما يخافون منه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قال ابن عباس كان رجال من المشركين إذا نزلوا وادياً قال أحدهم أعوذ بعزيز هذا الوادي أعوذ بعزيز هذا الوادي من كل شر فزادوهم إثما زادوهم رهقا كانوا يستعذون بماذا بالجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي إثما وذنبا فاستحلوا محارم الله فلا تجوز الاستعاذة إلا بالله عز وجل قل أعوذوا برب الناس ملك الناس فهو جل وعلا ملكهم وله الملك المطلق الكل ملك له الكل داخل تحت أمره وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هو الملك وذو الملكوت بيده الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء هو جل وعلا الذي خضعت الملوك لعظمته وذلت الأكاثرة لجبروته ورضخت الجبابرة لعظمته فهو ملكهم سبحانه جل شأنه ملك الناس الله عز وجل كل شيء ملك له هذا الكون كله ملك له يتصرف فيه كيف شاء هل اعتبرنا هذه الحقيقة؟ هل استشعرنا هذه الملكية لله تبارك وتعالى؟ الكل في قبضته لا يخرج عن ملكوته يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة يطويها طي السجل للكتب كما قال تعالى يوم نطوي السماء تطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده أرأيت كيف تطوي الورقة؟ الله عز وجل هذه السماوات السبع وهذه الأراضين السبع وهذه العظمة كلها لا شيء في يد الله بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل يطوي الله عز وجل السماوات السبع يوم القيامة ثم يأخذه النبي يمينه ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وفي لفظ أنا الملك أين ملوك الأرض ثم يطوي الأراضين بشماله في هذا اللفظ وفي لفظ آخر بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين والله عز وجل موصوف بصفة اليد التي لا يشبهها شيء ولا يماثلها شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يطوي الأراضين بيده الأخرى ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وفي رواية أخرى صحيحة في صحيح مسلم أين ملوك الأرض أين ملوك الأرض إنك والله لا تعجب حينما تسمع بعض الناس من يقف بين يدي ملك ملك من الملوك ليتملق ليتملق وليكذب على نفسه وعلى هذا الذي يمدحه ويطريه فيقول أنت ملك الملوك أنت سلطان الصلاطين أنت حاكم الحكام والعياذ بالله جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله عز وجل أقبح اسم إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى بملك الأملاك يقول سفيان بن عوجينه كشاه شاه وهذا كان هذه كانت عاده عند الفرس ملك الملوك لا انه لا يستحق أن يكون ملكا للملوك الا الملك جل شانه يصح أن يطلق على الحاكم ملك لكن المطلقه لكن الملك المطلق هو لله الواحد الاحد لا يجوز أن يتسمى رجل بملك الاملاك أو حاكم الحكام وهذه أوصاف لله وحده قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله على وزن فعال أي مفعول كبناء مبني وفراش مفروش من أله له أي عبد يعبد إله الناس أي معبود الناس الذي يعبده الناس إله الناس أي معبودهم ولا معبود لهم سواه لأنه لا يستحق العبادة غيره ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فمن عبد غير الله فقد ظل وقد أشرك وكفر نادى ربنا عز وجل جميع الناس وقال متحديا لهم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له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 ومفكريهم وعلمائهم وطاقاتهم على أن يخلقوا أحقر مخلوق خلقه الله عز وجل على أن يخلقوا ذبابه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لو أن ذبابة سرقت من أحدهم شيئا من طعامه أو شيئا من شرابه أو شيئا من الطيب الذي تطيب به لا يمكن أبدا أن يستنقذه منه وأن يسترده منه وأن يسلبهم الدباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يصلح الكافرون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 اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والرب هو المعبود يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل, لك الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله خالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس هذه الثلاث آيات احتو... احتوت على أنواع الصفات الربوبية في رب الناس والملك في ملك الناس والأهو... والألوهية أي العبودية في إله الناس أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعده أن يستعيذوا بها بالله عز وجل المتصف بهذه الصفات العظيمة من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس يقول ابن عباس إنه الشيطان الذي وكل بابن آدم والذي هو جاثم على القلب فإذا ذكر ابن آدم ربه خنس وإذا غفل وسوس إذن هو الشيطان من شر الوسواس الخناس الوسواس من الوسوسة والوسوسة على وزن فعل له وما كان على هذا الوزن يراد به الحركة المتكررة كزلزلة وصلصله. وكبكبه كقوله تعالى فكبكبوا فيهاهم والغاون أي كبوا ثم كبوا كب بعد كب وسوسه حركة متحركة هذا من حيث الصياغة اللغوية حركة متكررة من عدو الله إبليس وهي في المعنى الكلام الخفي الذي لا يسمع والذي يدور في خاطر الإنسان هذه هي الوسوسة من شر الوسواس الخناس فهو الذي يوسوس يوسوس إبليس وانظر لكلمة الخناس خناس على وزن فعال وهي من صيغ المبالغة من خانس يخنس أو يخنس كما قال ابن منظور يصح فيها الكسر والضم والخنوس هو الاختفاء بعد الظهور أن يختفي بعد أن ظهر ومنه سميت النجوم بالخنس قال تعالى فلا أقسم بالخنس قال قتادة هي النجوم تظهر في الليل وتختفي في النهار ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فذكرت أني جنب فانخنست ايت سللت واختفيت استحيى رضي الله عنه أن يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني ذكرت أني جنب قال إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس من شر الوسواس الخناس والله عز وجل بيّن ضعف إبليس بهذه الآية لأنه ذكر خناسه وخنوسه واختفاءه بصيغة المبالغة أي أنه كثير الاختفاء وكثير الهروب وسريع الشروط متى إذا ذكر الإنسان وربه؟ من شر الوسواس الخناس يوسوس يزين للعبد فعل المعاصي لا تزال الوسوس والخطرات حتى تصير أفكارا ولا يزال يوسوس حتى تصير الأفكار شهوات فلا زال يوسوس حتى تنقلب الشهوات إلى عزائم فلا يزال يوسوس حتى تنقلب العزائم إلى أفعال فيوقع الشيطان ابن آدم في المعصية إذن الوسوسة أصل كل معصية الوسوسة أصل كل ذنب مقترف ذنب في حق الله عز وجل إلا كان أصله هذه الوسوسة وهذا التزيين الذي يجده الإنسان في قلبه وصدره من شر الوسوس الخناس قال ابن القيم في بدائع الفوائد فكأن الذكر لله عز وجل لإبليس بمثابة المقامع من حديد وبمثابة السياق التي يضرب بها المفسدون في الأرض فإن المفسد لا ينزجر ولا يرتدع إلا إذا ضرب بالسياط وضرب بمقامع فالذكر لله عز وجل من المؤمن لهذا الشيطان كمقامع الحديد وكالصياط فهو إذا ذكر ربه يعذب شيطانه حتى قال بعض السلف إن المؤمن لا يعذب شيطانه كما يعذب الرجل بعيره في السفر ولذلك تجد شيطان المؤمن دائما هزيلا ضئيلا ضعيفا لا يستطيع على الحركة إلا يسرا يسيرا لأن المؤمن دائم الذكر لله فالذكر يعذب الشيطان ويهرب إبليس ويضعفه ويخذله ولا يجعله يصل إلى مآربه وأمنياته أما شيطان الفاجر فإنه تجد فإنك تجده في سعادة وفي قوة وفي دعا لأن الفاجر لا يذكر ربه البتة ولذلك يقول ابن القيم فمن لم يعذب شيطانه في الدنيا بذكر الله عذبه شيطانه يوم القيامة بالنار فما من أحد إلا ويعذبه شيطانه أو يعذب شيطانه واعلم أنه لا سبيل لإضعاف الشيطان إلا ذكر الرحيم الرحمن لا يمكن أن يضعف إلا بالذكر هذا أعظم صلاح لا يمكن أن تفتك بشيطانك إلا إذا ذكرت ربك تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس كثير الخنوس والإنخناس كثير الاختفاء. سريع الهروب لا يريد ذكر الله اذكر ربك يفر الشيطان منك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس لأنه ما من إنسان أيها الإخوة إلا وله شيطان نعم ما من إنسان إلا وله شيطان حتى ولو كان صالحا أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شيطان نعم جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ووكل له قرين أو إلا وله قرينه من الجن والملائكة وها هنا وقفة من الجن والملائكة أما من الجن فهو الشيطان وأما من الملائكة فعلى تفسير كثير من شراح الحديث ومفسري كلام الله عز وجل من الأئمة أنه ملك يحفظ الإنسان من القضاء سبحان الله اسمع إلى قوله تعالى في سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله المعقبات قال كثير من أهل التفسير ملائكة أو ملك من عند الله عز وجل إذا جاء الشر لابن آدم إذا أراد الشيطان أن يأتي له بشر يأتي هذا الملك بأمر الله سبحانه يحفظونه من أمر الله فهم يحفظونه إذا أمرهم الله عز وجل بحفظه يحفظونه من أمر الله ما منكم من أحد إلا وله قرينه من الجن والملائكة قالوا يا رسول الله وأنت قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير بأبيه وأمه الرحمة المهدى رحمة حتى لشيطانه سبحان الله عليه الصلاة والسلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم قيض له شيطان لكنه أسلم ليصدق قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحمة حتى لشيطانه فلا يأمره إلا بخير والشيطان لا يفارق الإنسان لحظة من لحظات حياته أبدا أتدري من متى إلى متى ستعجب أيها الحبيب إن قلت لك منذ أن يكون الإنسان نطفة إلى أن يدخل الإنسان القبر عاني لله وإياكم عليه منذ أن يكون الإنسان نطفة إلى أن يفارق الإنسان الحياة بل إلى القبر لا يفارق أبدا والمعصوم من عصمه الله جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية ذات ليلة وهو في معتكفه فخرج يشيعها إلى بيتها فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته أسرعا قال على رسلكما انتظر هذه صفية بنت حيي يعني زوجتي قال سبحان الله يا رسول الله يعني ما قلنا شيئا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا أو شرا لأنهما لو قذف في قلبهما شيئا وشر أي ظنا سيئا برسول الله لها لك بأبيه وأمه يدفع الغيبة عن نفسه ورحم الله امرئا دفع الغيبة عن نفسه لا تضع نفسك في مواضع الرياب حتى يظن الناس بك سوءا لا يفارق الإنسان كما قلت يجري من الإنسان مجرى الدم لا يفارقه أبدا اسمع جاء في الصحيحة من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله أي إذا جمع زوجته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إذا قدر له مولود لم يضره الشيطان أبدا إذن لو أنه لم يذكر لشاركه الشيطان وهل يشارك الشيطان الإنسان في زوجته؟ نعم هو الذي قال ذلك حينما قال عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا رجل يجامع أهله بذكر الله على نحو سنة رسول الله وآخر يجامع زوجته على الحان الموسيقى أو يجامع زوجته والعياذ بالله أمام أفلام هابطة فاجرة فرق بين هذا وهذا شتان شتان بين المتقين والمجرمين والمفسدين لا يفارق الإنسان ويستمر وتستمر هذه الملازمة حينما يخرج الإنسان إلى الدنيا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال ما من مولود إلا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا من إيذاء الشيطان يعني أنه يخرج باكيا إلا مريم وابنها ليش؟ لأن حنه بنت فاقود أم مريم ماذا دعت ربها وقالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فما مس الشيطان مريم وما مس الشيطان ابن مريم عليهما صلوات الله وسلامه لأنه عدو عدو مترصد عدو مبين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنها حرب ضروس إنها حرب ضارية لا تنتهي إلى أن تخرج وتفارق هذه الدنيا بينك وبين شيطانك لأنه يريد أن يثأر لنفسه فهو الذي استحق لعنة الله وطلد من رحمة الله عز وجل بسبب ماذا بسبب ما كان بينه وبين آدم عليه السلام فهو يريد أن يثأر من ذرية آدم يريد أن يثأر لنفسه هو وجنوده فلا يتركك أبدا حتى سأل الحسن البصري رحمه الله وقال أينام الشيطان قال إن الشيطان لا ينام لو نام لسترحنا منه بعض الوقت ولكنه لا ينام ولا يأخذ إجازة ما عنده إجازة لا يستريح الشيطان تنام أنت وهو لا ينام يأتي ليفسد عليك منامك إذا لم تلتزم بالأذكار الشرعية بأذكار النوم لا يفارق الإنسان إنه عدو مبين لا يفارقه لا في خلوته ولا في جلوته لا في عبادته ولا في عادته فهو يسعى في إذاء بني آدم بكل ما يملك بكل ما يملك هو جنوده ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إبليس لله عز وجل وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فيقول الحق عز وجل وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما دام يستغفرونني قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يفسد على الناس معايشهم أتدري أنه لص سارق يسرق طعام الناس ويشرب من شرابهم إذا لم يذكر, يذكر الناس إذا لم يذكر الناس ربهم عز وجل على الطعام والشراب يدخلوا إلى البيوت يدخلوا عليهم سارقا فيسرقوا من طعامهم وشرابهم ويبيتوا معهم بغير إذنهم وأمرهم لأنهم لم يذكروا ربهم لا يزال العبد يزين له المعصية ولا يقتصر على ذلك بل يوسمس له حتى يصبح هذا العاصي بين الناس يتكلم بما فعل البارحة لأنه يريد له الفضيحة والشيطان يقعد أيضا على طرق الخير الشيطان على أبواب المساجد نعم الشيطان يقعد على أبواب المساجد الشيطان يقف للناس على طرق الخير الدليل قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وجاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه أي بكل طريق فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دين آبائك وأجدادك فعصاه ابن آدم فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر فتذر أرضك وسمائك وإنما المهاجر كالفرس في الطيول يعني أنها لا تدري أتنجح في هجرتها أم لا فعصاه ابن آدم فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال جاهد. وإنما هو جهاد النفس والمال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه ابن آدم فقاتل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة يفسد على الناس عباداتهم جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغير الصحيحين أن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ذرات. يفر وله ذرات ثم يعود إذا انتهى الأذان فلا يزال يوسفس للعبد فإذا أقيمت الصلاة هرب فإذا كبر الإنسان أتى الإبليس إليه ويقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر العمل أذكر الزوجة أذكر المال أذكر العطلة أذكر الإجازة أذكر السيارة أذكر كذا أذكر كذا, أذكر كذا حتى لا يدري أصلة الأثن أم أربعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك أو وجد ذلك فليسجد سجدتي السهو يفسد على الإنسان عبادته لا يترك. لا في عبادة ولا في عادة في النوم لا يترك الشيطان الإنسان جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يربط ثم يقول عليك نوم طويل فرقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإذا توضى انحلت عقده فإذا صلى انحلت عقدة كلها فأصبح طيب النفس نشيط طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم والحديث من عن أبي هريرة ذكر له رجل نام حتى أصبح وما صلى الفجر قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه يفسد على الناس لا يزال يغوي لابن آدم لا يتركه لا في يقضة ولا في منام لا يتركه فله شرور كثيرة ولذلك قال تعالى من شر الوسواس الخناس شره فشره مستطير وشره كثير لا يفارقك هذا الشر منذ أن نزلت إلى هذه الدنيا إلى أن تخرج منها حتى عند الموت نعم هذا الذي ذكرته باختصار شديد حتى عند الموت لا يذكر إبليس الإنسان لا يتركه, لا يتركه قال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الآيات وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح الجامع استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاستعاذة فقال طالح طالح وَأَعُوذُ بك اللَّهُمَّ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عند الموت. الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يتخبطه الشيطان عند الموت ذكر غير واحد من السلف أن الإنسان إذا نام على فراش الموت وكان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا بدأت جاءت ساعة الصفة حل الفراق الآن لا عودة إلى الدنيا إذا نام على فراش الموت وحلت به السكرات والكربات خففها الله علينا جاءه الشيطان فيعرض عليه الأديان يأتيه في صورة أمه التي ماتت أو في صورة أبيه الذي توفي منذ زمن بعيد وعليه ثياب لليهود أو للنصارى فيقول يا بني مت على دين اليهود فإن من مات يهوديا فهو في الجنة إياك أن تموت على الإسلام فإننا ذهبنا إلى هناك ورأينا أهل الإسلام في قعان النيران فيصرق الميت لا يدري على أي ملة يموت إلا من ثبته الله عز وجل وكذلك يعرض عليه دين النصارى يأتي في صورة ميت له أبيه أو أمه أو قريبه أو عزيزه ليغويه وهذا ذكره كثير من أهل العلم ودل عليه هذا الحديث والذي دل عليه أيضا ما ثبت عند أهل السير لما نام الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة على فراش الموت يقول أولده عبد الله كنت عنده كنت عنده فجعل أبي يفيق ثم يغرق ثم يفيق وهو على فراش الموت ويقول لا بعد لا بعد وأن أقول يا بتاه قل لا إله إلا الله يخشى على أبيه أن يموت على غير لا إله إلا الله الإمام أحمد إمام أهل السنة حافظ مليون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحوة قال عبد الله يا أبتي تقول لا بعد ما القصة ما الذي جرى لك لا بعد قال يا بني شيطان قاعد لي عند رأسي عاظ على أنامله يقول لو فتني اليوم يا أحمد ما أدركتك بعد اليوم إن نجوت مني اليوم ما أدركتك وأنا أقول لا بعد حتى أموت على لا إله إلا الله وخرجت روحه رحمه الله ورضيه عنه إذن لا يفارق حتى جاء في بعض الآثار أنه يعود إلى الإنسان إذا عادت عليه روحه في قبره ولذا قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا انتبهوا لهذه الآية الموقف موقف زوغان وروغان الموقف موقف إضلال الموقف موقف زل زلت للأقدام والألسن إلا من ثبته الله عز وجل إلا من كان كامل الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس لا يزال يوسوس ولا تنتهي وسوسته لا في الليل ولا في النهار خناس كثير الإختفاء سريع الهروب إذا ذكر الإنسان علام الغيوب من شر الوسواس الخناس لا لا لا لا الذي يوسوس في صدور الناس لا لا لا لا لا لا الذي يوسوس في صدور الناس أي هذا الذي يوسوس ذكر الله تعالى عمله وسوسته وذكر المكان الذي يوسوس فيه الفيل الظرفية يوسوس في صدور الناس إذن محل الوسوسة هي الصدور هو يجري من ابن آدم مجرى الدم لا يطرق الأبواب يقتحم على ابن آدم اقتحاما يدخل يجري مجرى الدم يدخل إلى صدره فيأتي بوسوسته ويأتي بخواطره الذي يوسوس في صدور الناس فالصدر محل الوسوسة قال الإمام بن قيم في بدائع الفوائد إن الله تعالى ذكر وسوسة إبليس هنا في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس قال لأن الصدر كالبيت للقلب كالدهليز للقلب فالقلب يسكن في هذا الصدر يأتي إبليس بهذه الوساوس فيدخلها الصدر ثم بعد ذلك ترد هذه الوساوس على القلب والقلب هو البيت الذي يلقي الأوامر هو الذي يرسل الأوامر لهذه الجوارح لليدي أن تتحرك إذا نوى القلب الحركة وهكذا ولذلك كان القول الصواب أن العقل في القلب لقوله تعالى أفلم يسير, أفلم يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فحقيقة العقل المعنوي هي القلب الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس إذن الصدور محل الوسوسة القلوب بعد ذلك بحسب ذكر الله إن كانت هذه القلوب ذاكرة لربها متعلقة بالله فلا تضرها هذه الوسوس وهذه من رحمة الله ما قال الذي يوسوس في قلوب الناس لأن هناك قلوباً تعلقت بالله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلا ترد الوسوس مباشرة على هذه القلوب ترد في الصدور نعم يجدها الإنسان في صدره فإذا كان هذا القلب لم يرن عليه لم تركب عليه هذه الغشاوة من أثر الذنوب والمعاصي ما أثرت فيها هذه الوساوس أما إن كانت الأخرى ان كانت هذه القلوب السوداء. من المعاصي والآثام أثرت فيها هذه الوساوس يقول ابن القيم ولذا فرق الله تعالى بين الصدر والقلب في قوله في سورة آل عمران وليمحص ما في صدورك وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم <تصفيق> الذي يوسوس في صدور الناس الناس من هم الناس ظاهر اللفظ أنهم الناس البشر من الإنس وهناك قولان لأهل العلم منهم من قال الناس هنا يشمل الجن والإنس وذكر الناس من باب التغليب وهذا اختيار ابن كثير وابن جري ورده الإمام من القيم لاشتقاق اللغوي سنذكره بعد قليل الذي يوسوس في صدور الناس لأن من الجن مؤمنون لأن منهم مؤمنين فهم يكابدون ويعانون مثل ما نعاني من هذه الوساوس رغم أنهم من الجن وخلقوا من النار وأصل مادتهم هي أصل هي المادة التي خلق منها الشيطان لكنهم يعانون هذه الوساوس فلهم شياطين توسوس, توسوس لهم لأن الجن فيهم مسلمون وفيهم كافرون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قد يقول إن الناس هنا يشمل الكل يقول ابن جرير والناس هنا يعني هو يريد أن يرجح هذا القول أن كلمة الناس يدخل فيها الجن قال لأن الله تعالى سمى من الجن رجالا فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وانتبهوا لهذه المسألة مسألة اللغوية المهمة أن الناس والإنسان والإنس هذه الكلمات الثلاث اشتقاقها من آنس وآنس بمعنى رأى وأحس ومنه قوله تعالى عن موسى فآنس من جانب الطور نارا أي رأى ومنه قوله سبحانه عن اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أي إن أحسستم وإن رأيتم منهم عقلا ورشدا ردوا إليهم أموالهم وقال ابن القيم يقول قد أخطأ من قال أن الإنسان سمي بذلك لأنه من النسيان قال هذا غير صحيح لأن نسيان من نسي من نسي أما انسا من أنسا والنوس هي الحركة وأنسا كما قلت أو آنسا أي ظهر والنوس هي الحركة فسمي انسانا لأنه يظهر ويتحرك لأنه يظهر ويرى ويتحرك ولم يسمى انسانا لأنه من النسيان أبدا لاختلاف الاشتقاق اللغوي وقد أصاب ابن القيم رحمه الله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس المن هنا بيانية أي هذا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أي من الجن ومن الناس إذن هناك شياطين إنس وهناك شياطين جن وهو كذلك وهو كذلك كلكم يتبسم نعم يوسوس في صدور الناس من الجنة الجنة, الجنة وهم الجن هذه المادة كما سبق مرارا في دروسنا الجيم والنون هذه المادة الجيم والنون تدل على الخفاء والستفق ومن ذلك سميت الجنة جنة فالجنة في اللغة في اللغة لا أقول في الاصطلاح هي البستان ذو الأشجار التي تخفي ما كان تحتها ولا صح أن نقول الجنة جنة رب العالمين بستان لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نقول في الجنة تعريف والاصطلاح في القرآن هي الدار التي أعدها الله للمتقين سمي الجنين لأنه مخفي في بطن أمه سمي الجنان القلب لأنه مخفي سمي المجنون مجنونا لأن عقله قد استتر سمي المجن الدرع لأن الإنسان يتدرع به هذه المادة إذن تدل على أي شيء على الستر والخفاء من الجنة والناس والناس إذن فيهم شياطين بنص القرآن بل قال تعالى في سورة الأنعام ماذا قال ربنا عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الانس والجن شياطين الجن والانس نعم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والانس كده يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا شياطين الجن والانس وقد سأل أنس النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله نعم أفي الإنس شياطين؟ قال نعم في الإنس شياطين شياطين يوسوسون للناس لكن انتبه الفرق الشيطان الجني يدخل على ابن آدم من صدره يجري مجرى الدم لكن الإنس عن طريق الأذن يأتي فيهمس أو عن طريق العين عن طريق هذه الحواس التي يدرك بها الإنسان الأشياء من حوله يغوي شيطان الإنس بقية الناس بهذه الأمور إما بصور فاضحة أو بأمور يلقيها في آذان الناس لإثارة الشهوات ولقذف الشبهات هم شياطين كل من دعا إلى ظلاله كل من دعا إلى الابتعاد الابتعاد عن هذا الدين فهو شيطان إنسي فهو شيطان إنسي شيطان من الإنس ولذلك قال أهل العلم إن الشيطان الإنس أخطر من شيطان الجن لأن الشيطان الجن يخنس يهرب يختفي بالذكر لكن الشيطان الإنس يقف يقف في وجه الإنسان وربما قاتل وجاهد نعم إذن خطره أشد من شيطان الجن الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فالشيطان أيها الإخوة أصل كل شر في هذه الدنيا سبب كل بلاء في هذا العالم منذ بدايته إلى نهايته من الذي وسوس لآدم فأخرجه من الجنة هو وزوجه إلا الشيطان فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه من الذي لبس على قوم نوح عليه السلام فأخرجهم من التوحيد بعد ألف سنة إلى الشرك والضلال إلا الشيطان من الذي زين سوء الأعمال وزين سوء الأفعال لعاد قوم هود إلا الشيطان من الذي أغوى ثموت قوم, قوم صالح إلا إبليس من الذي زين لفرعون سوء عمله زين لفرعون سوء عمله إلا الشيطان واستثار فرعون فجعله يقول أنا ربكم الأعلى وجعله يقف بجنده وحده وحديده في وجه موسى الكريم عليه السلام ليصد عن الله وعن سبيله إلا الشيطان لأن الشيطان لا يفتر, لا يفتر قد يفتر بالذكر لكنه يعود أما على الكفار أما على الفجار فإنهم كلما فتروا وكلما همدوا إلا وجاءتهم الشياطين مرة أخرى فاستثارتهم ودفعتهم إلى المعاصي دفع قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا أي تزعجهم إزعاجا تدفعهم دفعا تهيجهم تهيجا فلا يفتر أحدهم حتى يأتيه الشيطان من جديد لا يزال يسرب الخمر حتى يأتيه الشيطان فيوقعه في الزنا لا يزال يفعل الزنا حتى يوقعه في أكل الربا وهكذا ناهيكم عن الكفر والعياذ بالله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يقول قتاده الخناس شيطان والشيطان قال له خرطوم كخرطوم الكلب والعياذ بالله يدخله في صدر الإنسان فإذا ذكر الإنسان ربه تقلص هذا الخرطوم وإذا لم يذكر أظل إذا لم يذكر إذا ذكر الله تعالى هذا الذاكر تقلص هذا الخرطوم وانخنس وإذا لم يذكر العبد ربه لازل يوسوس به حتى يقعه في المعصية قل أعوذ برب الناس ملك الناس إنني أكرر هذه الآيات لأن تكرار القرآن يفتح الله به على العبد فهو لا يخلق من كثرة الترداد أي لا يمل الإنسان كم غن المغنون والمغنيات من الأغاني فبادت أغانيهم وذهبت أشريطتهم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إذن هو أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللموحدين بعده أن يستعيذوا بالله الواحد الأحد من شر هذا العدو من شر هذا الوسواس الخناس ففي هذه السورة يستنبط العالم وطالب العلم فوائد بلاغية يلاحظ أن هذه السورة ذكرت فيها الإضافة إضافة الناس إلى ربهم وإلى ملكهم وإلى إلههم وهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم الله جل وعلا يكرمنا يكرم الناس فيضيفنا سبحانه إلى نفسه رب الناس ملك الناس إله الناس ربك وإلهك وملكك ومليكك الله يضيفك إلى نفسه إضافة تكريم وتشريف ثانيا الأطناب وهو تكرار الإسم الناس الناس الناس الرابع الثالث الجناس جناس الاشتقاق من وسوس ووسواس وسوس وسواس يسمي علماء البلاغة هذا الاشتقاق جناسا جناس الاشتقاق الرابع الطباق في ذكره في قوله تعالى الجنة والناس جنة وناس هذه أهم الأمور البلاغية والفوائد البلاغية التي تناولتها هذه الصورة المباركة وعلينا أن نخرج بفوائد, بفوائد الآن لأنه لا بد أن نستفيد أول فائدة نخرج بها أيها الإخوة حكمة الله عز وجل في ختم المصحف الشريف بهذه الصورة كالحرز وكالحصن لهذا القرآن ولكل من قرأه وتصم به ختمه بالمعوذتين وآخر القرآن سورة الناس حكمة الله عز وجل ثانيا حسن رعايته وعنايته بخلقه أنه سبحانه يخلق الشر يخلق الشر لكنه يخلق لهم أشياء يعتصمون بها أو ينزل عليهم أشياء يعتصمون بها فيخلق لهم أشياء من الأدوية الحسية كالأدوية المعروفة كالعسل وما أشبه ذلك وينزل عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والقرآن ليس بمخلوق فالشفاء نوعان حس ومعنوي مخلوق وغير مخلوق المخلوق كالعسل والأدوية والحجامة وما أشبه ذلك وما هو ليس بمخلوق كلام الله لأنه صفته وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الفائدة الثالثة وجوب الاستعاذة بالله وحده قل أعوذ برب الناس فقط لا تستعذ بأي شيء إلا بالله لا بالنبي ولا بالولي ولا بالملك ولا بالجن. وجوب الاستعاذة بالله الفائدة الرابعة أمره صل... أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم صاحب اللسان الذاكر الشاكر والقلب المفطور على توحيد الله وطاعته أن يستعيذ بالله فالنبي لا غناء له عن ربه والأمر له ولأمته فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستعاذة بالله فما ظنك بنحن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم شيطانه فلا يأمره إلا بخير أمر بالاستعاذة بالله من شر الوسواس الخناس فما ظنكم بمن لم يسلم شيطانه ولن يسلم فهنا يتأكد علينا أيها الأحباب أن نقرأ هذه السورة بتدبر وأن نقرأها كلما وجدنا وسوسة في صدورنا الفائدة الخامسة ثبوت الربوبية لله الواحد الأحد وهذه لم يكابر فيها إلا ولم يشحدها ولم ينكرها إلا المكابرون كل الناس تقريبا أقد... قد أقروا لله ولا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله ثبوت الربوبية لله الفائدة السادسة عناية الله عز وجل بخلقه ورحمته بهم ورأفته بهم حيث أنه أضافهم إليه إضافة تشريف وتكريم رب الناس الفائدة السابعة ثبوت الملك المطلق لله عز وجل فهو الملك ولا ملك سواه كل الملوك دانت لملكوته ولعظمته ملك الناس فعلى الناس فعلى لا يعظموا أحدا مهما كان إلا ربهم الفائدة الثامنة ثبوت الألوهية لله الواحد الأحد فلا يستحق الألوهية والعبودية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له إله الناس فإن قال قائل الناس ألهوا غير الله كثير منهم عبد غير الله فكيف يقول ربنا إله, إله الناس نقول إله الناس باعتبار استحقاقه للألوهية وإن كان بعضهم قد صرف هذه هذا الحق لغيره سبحانه فهو كأنه قال إله الناس الذي لا ينبغي أن يكون إله إلا هو ولا ينبغي أن يعبد إلا هو سبحانه جل شأنه إله الناس ثبوت الألوهية لله تبارك وتعالى وهذه الفايدة الثامنة الفائدة التاسعة أن الشيطان كله شر أو قبل ذلك الفائدة التاسعة أن ذكر هذه الصفات يستلزم عظمة الموصوف ربوبية وملك وألوهية هذه صفات تدل على عظمة هذا الموصوف تبارك وتعالى الفائدة العاشرة أن ذكر هذه الصفات المتتك... المتكررة المتتالية وهي صفات عظمة وجلال تدل على أن الشيء الذي سيستعاذ به منه شيء خطير شيء خطير رب الناس ملك الناس إله الناس ثم ذكر هذا الشر الذي ينبغي أن يستعاذ بالله منه هذه فائدة عاشرة ماذا قلنا فيها ذكر هذه الصفات يدل على عظمة الموصوف نعم هذه الفائدة الحادي عشرة ذكر هذه الصفات يدل على خطورة هذا الذي ينبغي أن يستعيد الإنسان بالله من شره الفائدة الثانية عشر قلنا إن الشيطان شرا نعم إثبات الشر في الشيطان وإثبات الشر في هذه الآية فالشر موجود ومخلوق والله عز وجل خالق الخير والشر ليبتلي عباده وليختبرهم لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون الفائدة الثالثة عشرة كثرة وسوسة إبليس للناس وسواس وعد إلى الاشتقاق اللغوي وسوسة فعل له تكرر الحركة أي كثرة الوسوسة الفائدة الرابعة عشر الفائدة الرابعة عشر ضعف الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه خناس ما قال المنخنس أو الخانس لا خناس شديد الإنخناس والاختفاء والهروب ما أن تذكر ربك تبارك وتعالى حتى يفر فهذا يدل على ضعفه قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون وقال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين هذه الفائدة الرابعة عشر من أين أخذناها من الخناس من هذا الاشتقاق من صيغة المبالغة الفائدة الخامسة عشر أن محل الوسوسة هي الصدر للقلب وقد بينا لما في تفسيرنا لهذه السورة محل الوسوسة هي الصدور فالصدور مساكن البيوت ودهالي زهار الفائدة السادسة عشرة جميع الناس يلقون هذه الوساوس لقوله تعالى الناس يوسوس في صدور الناس كل الناس يشمل الجن والإنس على رأي الطبري وابن جرير وغيرهما من المفسرين على رأي الطبري وابن كثير وغيرهما من أهل التفسير الفائدة السابعة عشرة أن الشيطان نوعين الشياطين تنقسم لقسمين شياطين جنية وشياطين إنسية شيطان من الجن وشيطان من الإنس لقوله تعالى من الجنة والناس الفائدة الثامنة عشر وجوب أخذ الحذر والحيطة من أعدائنا الشياطين الشياطين الإنس والجن لأن الإنسان في صراع إما أن يصارع شيطانا يجري في دمه ويلقي الوساوس في صدره أو أن يصارع شيطانا إنسيا يسمعه ويراه إذن هو صراع دائم والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى هذه أهم الفوائد أو مما يستفاد من هذه السورة ونعيد قراءتها بتدبر بعد أن سمعنا تفسيرها لأسألكم الآن عن هذه السورة كيف كنتم تعرفون معناها وكيف صارت حلاوتها في قلوبكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا ممن لا يستعيد إلا بالله وحده وأن يعيدنا جميعا من نزغات الشيطان الرجيم وأن يعيدنا من شرور الشياطين ومن كل شر من شرور شياطين الإنس والجن إنه ولي ذلك والقادر عليه إنه خير مسؤول وأكرم معمول وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم وأن يجرنا وإياكم خداما لكتابه حفظا وتعليما وتعلما وتفسيرا وعملا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم